عين اليتم اللي بكَت هم واحزان يسعد حظا اللي بماله كفالها عين بكت من حر فرقا وحرمان وحر الفؤاد اللي شكا من علالها يلي تبي جنب النبي خير مسكان كفالتا ليتام هذه فضلها مالك على ليتام ما فيه خسران والنفس يوم الحشر يرفع عملها ترى ليتيما لالقة رحمة انسان يجلى من أوساط الحنايا زعلها أجرك على الله دامها خير وإحسان يوم السعادة عن طريقك وصلها